ولو ترى إذ المجرمون لا كسور أسهم عند ربهم ربنا, ربنا إن حق القول من إلهي أن جهنم من الذنة والناس يدمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إما نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إن وَتَسْبَحُ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ تَتَدَافأُ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ يَلْعُونَ رَبًّا خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ جزاء لما كانوا يعملون، أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُون أَمَّن لَّدِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُذْلَانِ ذُقْ فِيهَا قِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابًا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ, عذاب النار الذي كنتم بِهِ تَكْذِبُونَ